في التفسير وسورة القصص ما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيته فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمني كي تقرغ غيرها ولا تحزن ولتعلم أن عبدالله حق ولكن وَ رَ يَعلمون وَلََّا بَلَ وَاشُدهُ وَاستَوَ آتَنَاهُ خُكمَم وَعِلمَا وَكَذَلكَ نَجِزٍ مُخسِم وَدَخَل المدينَة عَ ح وَدَخَل أَهْلِهَا فوجد فيها رجلا يقتثلا لهذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه فوكز موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان لذلك الأخير نغفنا عند قوله جل في علاه لما بلغ أشده واستوي أتيناه حكما وعظما وكذلك نجزي المحسنين قلنا بأنه عندما بلغ الأشد وأن بعض العلماء يرى أنه بلغ أشده بلغ أربعين سنة وبعضهم قال واستوي عبله ستين سنة الغرض المحسوض أنه عندما تكامل الأمر عنده أرسله الله جل في علاه رسولا إلى فرعون وإلى, وإلى قومه وأتاه الله جل فعلا حكما وعما وزينا الحكم بالعلم وكان, وكان قويا مبينا عليه على عنه من أبو الصلاة والتسليمات قال الله جل على وكذا الكناز المحسنين ولي كما قلنا بأننا نعتقد على غير اعتقاد أهل البدع والضراءات أهل الكفر أيضا وللحرفات بأن النبوة استفاء وليست مكتسبة انما والله تعالى من الله جل وعلا فقول لا نذيهم بالحق ولا كذلك يعني نجيهم بالحكم والعلم وقد وصف الله جل وعلا العلماء علماء الامه وبينا مكانتهم حين قال الله جل وعلا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وبين للناس البون الشاسع والفرق الواسع في كتابه بين العلماء وبين غريض العلماء حين قال ربنا جل في علاء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا لا يستوي هنا الله جل في علاء قال وَلَمَّا بَرَى أَشُدَّهُ وَاَسْتَوَى أَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا قال وَكَدَلِكَ هَنْجِمَا وَالْمَحْسِنِينَ فَمَنْ أَحْسَنَاهُ قَدَّمَا الإحسان ما جزاء الإحسان إلا الإحسان هما يتقل الله جل فعلا قد يعطي كما قلت قد يعطي العلم أو الحكم أو العلم لمن يشاء وهنا إذا قلنا لمن يشاء على علمه سبحانه لأنه علم حكيم ويضع شيء في موضعه قال وكذلك سنجزي المحسنين وهذه أيضا فيها تبالى واضح جدا على أن أهل العلم يصلون إلى العلم إلا بالإحسان والإحسان هنا بد أن يكون له مراتب إحسان في المعتقد إحسان في الفعل وإحسان في الخلق فإن جمع الله بعجل بين هذه المراتب الثلاثة إحسانا فهو أرقى الناس منزلة وأسمى الناس رفعة وأعبق الناس علما وأرسخهم إتقانا فقال وكذلك نجد المحسنين إحسان في الاعتقاد أن يعتقد مع اعتقاده الصحابة الكرام لا يحيد عن ذلك والإحسان الفعل أن يسالح في الخيرات يأتي بالواجبات وأيضا يتفع ذلك النوافر والمستحبات وإنتاج عن المحرومات والمكروهات ويكون من من صاحب الأخلاقات الحسنة الذي ترى إن رأيته رأيته وخلق النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك نجز المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فواجد فيها رجلين أختتلا هذا من شئاتي وهذا من أعدوي قال بعض العلماء ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها قالوا بعد الظهر وهذا وقت يتع الناس وقيل أن بعد المغرب أو ما بين المغرب وعشاء وخلال نصف النهار في هذا الباب المهم أنه دخل في وقت ينشغل به الناس دخل في وقت الناس في شغل شاغل فواجدنا رجعين يخطئت لأن هذا من شئاته عن من بني إسرائيل والآخر, والآخر من عدوه يعني من القبط والآخر من عدوه فالقبطي الذي قد ساخن منه الإسرائيلي أن يحمل حطبا إلى راضق فرعون استد عليه قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فواكب موسى فقد عرف وصل الله بعد كان بين روجريني قال الله عز وجل فاستغاثه الذي من شيعته من يعني من بني اسرائيل استغاثه من هذا القتيل الذي تسلط عليه على الذي من عدوه فواكب موسى جمع اقصد الوذ دفع او الواجس الواجس دفعه تنفي صدره تقول وكزته لكزته لهزته وكزه يعني ضربه بمجامع يده ضربه ضربه خفيفه على على صدره لكن هذه الضربة جاءت قاضيه قتلتهم لا سيما وان موسى عليه السلام اتاه ضوء قوه 40 رجلا فقد عليه يعني قتلا يعني قتلوا بذلك أراد أراد أن يبعده عن الإسرائيلي عن من هو من شيعته لكنه كما قلنا أوتيه قوة أربعين رجل يعني هو أوت قوة أربعين رجل فراكز موسى فقضى عليه فمات القطري ندم موسى على موته فقال هذا من عمل الشيطان يعني هذا الذي هيج غضبي واستصارح في ذاتي الشيطان وتمكن مني الغضب حتى دفعت دفعت حتى فمات فمات قال ربي إني ظلمت نفسي بقتل هذا ولا مغل للنبي أن يقتل حتى يؤمر لكن هو ما كان قد أرسل أي أو يقال يعني هذا هو غيئ لذلك لأن الله قال وَأَلَمَّا بَلْغَ أَشُدَّهُ وَاَسْتَوَى أَتَنَوَ حُكْمًا يعني يكون قد بعث ولكن لم يؤمر بإذهاب إلى فعه وما كان للنبي أن يقتل حتى يؤمر بذلك قال ربي بما أنعمت علي بالمغفرة أو أيضا فقال ان هذا قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مضل مبين وهذا فيه إشكال لانه هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين هذا يعني فيه اشكال ظاهره وفيه اشكال وأيضا هناك اجابه على هذا الإشكال ما الاشكال وكيف الاجابه عليه ناو إشكال أنه نسب الفعل ممتاز ممتاز ممتاز بسبب العمل الشيطان الله أخذكم وتعملونك يا محمد الثالث يقول بإشكال أنه نسب الفعل الشيطان ممتاز لنفسه الإجابة نزل سبباً ديته مباشر ممتاز السبب. لكن يبقى إجابة تتمها يعني كان عليك أن تأتي ما دمت قد أتيت بالأساس تبدأ أن تأتي بالتمام قال أنه عمل الشيطان عليه هذا من قبل ما أنه من قبل ماشي من قبل يعني النبوة لكن ظاهر أنه قد وحي إليه يعني الله قال, قال وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاَسْتَوَى أَتَيْنَاهُمْ حُكْمًا وَعِيمًا طيب هو الحق أنه الإشكال هنا أنه نسب العمل هذا من عمل الشيطان أنه عدو من ظلم مبين والحق للشيطان فقط وصوص وصلطانه بالوصوصة قال العباد الذي رجع عليهم سلطان الا من اتبعك من نما فهو في يوم القيامه ماذا يقول الشيطان يقول وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي الا فاستجبتم لي على ذلك أن نقول بان بأنه حقا هو من عمل الشيطان من وسوسة الشيطان ولا يبرق نفسه لأنه قال ربي إني ظلمت نفسي قال ربي إني ظلمت نفسي فلا اعترفه اليود فهو احترق هذا أيضا كان من سببه هو وسوسة الشيطان كان من سببه الشيطان قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين وأنه فخيف ذلك وأنه له ضلال خفي لذلك يتمكن من النفوس الضعيفة ومن ايضا اهل الجهل لذلك قال ابو غيره فقير واحد اشدع رشد طوال من الف عامد قال ربي اني ظلمت نفسي فقير لي فغفر لا وهنا كما اعظم ما يكون العبد قربا من ربه جلت واعظم ما يكون عبد راجيا يعني اجابة الدعاء أن يكون منكسراً زليلاً معترفاً بجلمه وذنبه بيناد إله جل, جل فعلا قال رب إني ظلمت نفسي قال رب إني ظلمت نفسي فانظر قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له فلما قال إني ظلمت نفسي انكسر أمام ربه جل فعلا وبيّن أنه الخضاق من الظلم وأن الله أرحم ورحمين قال ربي إني ضربت نفسي فأصر لي هغفر وهذا ايضا سرعة استجابة لها جلال فعلها نفاء ونفاء وهذا ليس لأنه نبي بل الجميع من دعا ربه جلال فعلها استري بلا قال الله جلال فعلها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب من أديه دعاة الداعي إذا دعان فليستري بديه ولنقول به لعظهم أرشدون وأيضا قال الله تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم نريد أن أستجلون على نفسه سأتكون لنا داخلين فقال ربي إني ضربت نفسي بينا حاله وبين الانكسار بيها جبالي هذا إله إله إله فعله وأنه تعدى حدوده وتجاوزه وهو أرحب الرحمين ربي إني ضربت نفسي غفل لي وقلنا إفراد المغفرات ينتهت تحتها الرحمة إنه هو الغفور الرحيم انظرنا أو جمع قال فغفر لي له قال إنه هو الغفور الرحيم جمع من المغفرات الرحمة ومعنى فغفر له يعني سطرها ولا يسأل عنها وأيضا لا يعجل العقوب عليه فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي الباغن السبلي بما أنعمت عليه فلن أكون ظهيرا لتلمجرمين يعني سأكون ظهيرا لأهل الحق واكون شكرا لأنعمك قال قال ربي بما أنعمت عليه فلن أكون ظهيرا للمجرمين هناك دلالة أنه كما قلنا في التقصيل، في الأذب مع اللجلة الفعالات في ناعي GAينه أن فيما في مجدرته الج Excellent إذاً قال ربي بما أنعمت عليه بسبب ما أنعمت عليه من العفو العظيم لن اكون غريرا للمجرمين قال البعباشي خوفا اكون غريرا للمجرمين اعونا للكافرين وافيدا لان الذي طلب من موسى العون كان كفره ويمكن أن قال لن أكون عون الكفرين لن يكفرون بالنعمة ولا يشكرونها فلن أكون ضغيرا للمجرمين وأدي فيها أيضا حرمة تولي أهل الكفر وحرمة أولاة لأهل الكفر هذا, هذا يضيع أصول الدين قال ايات في قوره جل في علا ان موسى لو قال فانا اقول ظهير المشهين قلنا ان فيها دلاله ايضا على ان موالات الكفر حرام ولا يوسف قد الله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حال الله ورسوله واذا قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتقوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض وما يتلون في اخر الايات وخشى على نفسه موسى عليه السلام عليم ان الخبر يمكن ان ما ينتشر فاصبح في المدينه خائفا يتقرب فاذا الذي استسخر استصرفه بنفس قال فاذا لجد انصره قال لموسى انك لغوي قوي قال فأصبح في المدينة موسى عليه السلام خائفا مما سيكون لأنه لو الخبر انتشف قد يتكالب أو تتفق قلماتهم على ختل موسى عليه السلام فأصبح في المدينة خائفا يترقب وهذا الخوف لا يحسب عليه لأنه خوف جبلي هذا خوف جبلي ليس خوف عباده خائف يترقب فإذا الذي استنصره ولمس يستصله وكان هذا الإسرائيلي يستغيث من على القبطين قال له موسى إنك الرغوي مبين قال له موسى او موسى لما اردبتي او ترجع الهاء الضمير الى الاسرائيلي والصحيح ان ترجع للاسرائيلي لما قال انك اقول مبين كان هذا للاسرائيلي مثل قطي قال انك لبوي مبين في قول أنك لغوي مبين لغوي يعني مغوي أنت تغويني نعم تغويني وتبزيني والمعنى أنك مضب فأنت تسببت في خط الرجل الأمس وتريد تتسبب في خط الرجل اليوم وتهركننا جميعاً بذلك وهكذا الرجل الظالم أو الجاهل في محلة أو في مكان برره بالغ يتعدى وقد يكون بمعنى أنك لغوي يعني غاوي أنت تغوي تغويهم لقتلك وأنت ضعيف فبعد ذلك يأتي إلى موسى لينقضه عندك رجل قوي مبين فلما اراد ان يقتل جبل الذي وعده لهما قال يا موسى اتريد أن تقتله كما قتلت نفسا بالامس العديد من القائل بذلك تصور المساله فلما اراد ان يقتل جبل الذي وعده لهما يعني جاء لينقذ الاسرائيلي على يعني من القططي فهو قادم لينقذ لكن الاسرائيلي كانه هوية له أن موسى جاء بعدما عاتبوه بهذه الكلمات وذكر الرجل المبين جاء ليقتله هو ففصرخ في في واد موسى وطلب تعلب بدل تعلب بان هنا ان قتل النفس ما احد يعلمها الا موسى وهذا الرجل فقط قوش فيه هل اشهام باشا باشا قال لغوي مبين قال ربي فلما أراد أن يبتش بالذي هو أعدو ولهما قال الرجل فصرخ تريد كما قدرت نفسا من أمس يعني أنت الذي قدرت نفسي من أمس فطرقه القبطي وسمع هذه الكلمات من هذا الإسرائيلي فتلطفها وذهب إلى فرعون فذكر ذلك بيش هنان؟ نخلق بس <تصفيق> قال انك لك مبين يا موسى أريد أن تقتلني كما قلت من أفسه كما قلت أن الذي قال ذلك هو الإسرائيلي حشياء ظن أن موسى عسام أرد أن يقتله فلما أن أراد, أراد شَبْهِ الَّذِي وَعَدُوهُ لَهُمَا قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المسلحين فهذا كلام لموسى عليه السلام من إسرائيل وانظر كيف أحسن لي وأكرمه وحق لك أن تقول إن أكرمت الكريمة ملكته وإن أكرمت اللئيمة وكان سببا في حلق الناس على موسى وتكالب كلمة شرعون وممعه على خطر موسى عليه السلام قال الله تعالى وجاء رجل من, من أخصر من يأتي أسعى قال يا موسى إن المرعة يأتمنون بك ليقتلوك فخرج إني لك من الناصحين جاء رجل وسماه رجلا لأنه تحمل هذه الحمالة وذهب لإنقاذ موسى عليه السلام وكان مؤمنا وهو مؤمن آل فرعون وتغايع الطريق الذي يمشير منه عادة حتى يسرع إلى موسى فينبهه وجاء الرجل من ذلك يسعى قال يا مسائنا ماذا بك فاخرج إني لك من الناصحين فهم يعتبرون بك لا يقتلوك أو يعتبرون بك يهمون بك فيك يعتبرون بك يأمر بعضهم بعضا بقتلك يأمر بعضهم بعضا بقتلك ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا لأن الله جلال جعلان حفظه ومن كان الله معه فمن عليه قال فخرج منها خائفة يترختب قال رب نجيه من القوم الظالمين يعني خرج من البلدة خائفا لما أخبره المؤمن آل فرعون أخبره بإستغرق قلمتهم وأنهم يردون قتله واسعون إلى ذلك خرج خائفا حتى ورى رمها مديان وعلم الله جلال قد أنجاه من كيد فرعون ومن معه بعد الخصوة إن شاء الله تأتي للدروس القادمة جواز الاستغاثة جواز الاستغاثة بحي حاضر قادر استغاثة الذي بإنشاعاته أغلق معذور ويحرم في جاءت تنزيل السبب منزيلة مباشرة تنزيل السبب منزيلة مباشرة وهذا بالخواية مختلفة وإن تعظى تنزيله على المباشرة أنفع ما يكون العبد انكساره بين يدي ربين ما يكون العبد انكساره بين يدي يا عبدالله جيسير دليل أن ذكرت بعض الأفراض على ذلك على نورتي مثل ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ليس هنا بعد لما صفع كان في في في مسات ذكر اهل التفسير ذلك وايضا لما صفع الملك عندما جاءه يخيره لكن حديث ثابت زياده عن الرسول لازم ياتي نعم الى الموجه